بس الكعب ابن مالك المشهورة سياق القرآن بس أنا عايز أكمل الآية التانية يمكن الآية الأولية حفظنا بصوا بق... الآية اللي بعدها قالتين ربنا قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت مش دخلنا مع زنوبنا ومع صينا ومشاكلنا هو ده ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وخلاص حس إنه هو عايش في سجن وده أعظم سجن سجن النفس أن أنت تبقى قاعد مصاب باكتئاب بقلق بمشاكل نفسية مهما كنت عايش النعيم والله أنا دخلت بيوت أثرياء وأغنياء ويمكن كل حاجة في الدنيا عنده لكن عايش في سجن ما تعرفش هو عايش إزاي ما تعرفش هو لما بيفطفض معك بيقولك إيه بيتكلم حاجة تانية خالص إيه ده كل حاجة واحد قبل كده ودوء على أحد المستشفيات الفاخرة جدا في البلد الرجل عنده صداع صداع مش عارف يعمل فيه عنده مصنع مشغل فيه عشر تلاف واحد عملوله أشعة على المخ فيش مشاكل يعملوله قياسات والقلب وكل حاجة ما عندهش حاجة والصداع مزمن بقى يقولوا والله العظيم أنا على استعداد أجيب كل عامل في المصنع أدي له عشر تلاف جنيه بس الصداع ده يتشال من دماغي انت مش عارف النعمة اللي انت فيها ضيق النفس ده بقى أعظم بلاء وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أيها هي دي بقى اللي هو ربنا ممتلك كل ده عشان توصل للمعنى ده وظنوا طيقانوا يعني ألا ملجأ من الله إلا إليه خلاص ما فيش غيرك يا سيدي جربت كل السجنة كما نفعتش كنت حسب أن السعادة في شوية فلوس خدتها وما بيتش كنت حاسب السعادة ان انا اتجوز واحدة جميلة اتجوزتها واهلا وسهلا <تصفيق> كنت حاسب ان الواحد لما يشتغل في مكان مرموق ويبقى يعني عنده عنده مش مهم اي حاجة وضحيت بالصلاة وضحيت بكل حاجة عشان ابقى في المركز ده كنت فاهم ان هي دي السعادة وكنت فاهم ان هو ده اللي هيكفل لي ان الواحد يبقى مستمتع بحياته جربت كل دوما فاعش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 بلحظة الصدق دي انا اعرف ناس دخلوا في عمره اول ما بصوا على الكعبة بصوا للناس اللي حواليهم ايه ده مش عارف في دعية والمفروض لما شوف الكعبة اقول حاجة و مش عارف اقول ايه بقى وقف يقول كده يا رب انا مش عارف اقولك ايه بس يا رب يا رب انا جاي لك ومش عايز غيرك يا رب بلغني رضا يا رب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 تخلص مشاكلنا دي كلها بلحظة صدق مع ربنا بالصدق والإخلاص نبلغ رضا الرحمن ونبلغ هذه الكنوز العظيمة في رمضان الأمر السادس حاجة من الحاجات الأساسية برضه نصيحة مهمة جدا عشان نبلغ الكنوز العظيمة في رمضان ما فيش نوم ما فيش كسل ما فيش راحة طالما انت حاسس من جواك ايه يعني ايه رمضان مفيش وقت للفراغ يعني حجم الحاجات اللي موقعانة في الزنوب ايه ان انت مش عارف تعمل ايه بيسألني يقول لي كده ما والله ما عارف عمل ايه صليت ذكرت ها عملت توقت داية قفلها لك كل ما تقول لش مال يقول لك كذا مفيش وعندي وقت مش عارف عمل ايه مش عارف يعني الواحد مش طول النهار هيبقى بشغل شغل شغل يعني الصبح شغل وشوية الصلاوات اللي صلناها الواحد عايز يقعد بقى فما فيش انت هتقول لي دلوقتي يقوم صلي الليل واعمل كذا وصوي كذا انا عايز اقعد اعمل حاجة مرتاح وانا قعد برتاح بعمل زنوب وانا على الراحة كده باشتغل بقى. هو كده الفراغ النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ عارف الطبيعي النفسين بيقولوا خمسين في المية من السعادة مرهون بقرار واحد ان تذبح الفراغ بسكين العمل ده كلام علماء النفس مش كلام بتعود دين بيقولوا كده لو انك عرفت تعمل ايه فراغك ربنا قال فاذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. شغل لسانك تعبان شغل لسانك شغل ايديك ودعي اسجد سجدة ارفع صماعي التليفون وحاول تعمل اي عمل بر. قل فلان مثلاً عندنا حالة حرجة يا جماعة والله وبنجمع لها علشان خاطر تعمل العملية الفلانية أديك عمل تعمل أصلح الذات بين ما كان ما تسيبش باب من أبواب الخير عشان كده ما فيش نوم ما فيش راحة وانت محب يعني أنا قلت لكم المعنى ده قبل كده لما تمشي مع زوجتك خطين وتمشي مثلاً تلاقي وانتوا ماشيين بقى أيام العقد أيام العقد محدش يلف معي أنا شايف, شايف في عيونكم الكلام كله المهم وانت ماشي بقى كده هيعمل عاخد وماشي جنبها ولسه انتم ما تعرفوش حاجة في الدنيا يعني فلسه المشاكل هي جميلة أوي وحلوة والعش الطير والكلام الحلو ده فانتم ماشيين تلاقي نفسك ماشي مشيت لك كيلو اتنين كيلو ولا انت هنا خالص صحيح هترجع البيت تلاقي جسمك كله متهمد ومش هتقوم منها بس وانت ماشي مع الحبيب ولا الهوى الدنيا ايه اله المحب كده مالك ابن دينار قال إن المحب لله يحب النصب لله أو الله العظيم التعب ده ليه هي قوي ربيع العذوية كانت لها ثوب تقيم به الليل لما دي تصل الليل تروح لبسة ازدلها وتصلي بثوب معين فقالت إذا أنا مدت فكفينوني في ثوب الخدمة أيوة ده شغل الخدمة هو ده فكفنوها فيه فرؤيت في المنام بعد ذلك لجاريتها فقالت لها ما صنع الله بك قالت أبدلني بثوب الخدمة ثوبا من حرير واستبرق وفتح لي من أبواب الجنان كذا وكذا وكان كذا وكان كذا واحد توصف على نعيم ربنا أديه أيوة ثوب الخدمة فالواحد ساعات كده حابب أو العرق اللي هو شغال فيه وانت قاعد بقى مكتهد في طاعة ربنا كده العرض ده, ده حلو قوي قوي قوي أليس جوفك وانت صايم ورائحته يعني يتقزز منها الإنسان لخلوف فم الصائم أحب إلى الله من ريح المسك من المسك ونشوف قد إيه هو برضو كده تعبك ده عظيم قوي عند ربنا فعشان كده أنا عايز أتعب نفسي أتعب تعالوا يبقى هو ده شعرنا ويبقى ده حاجة من أمانينا عايزين ندوء طعم الطعب لله ربنا قال ذلك بأنهم لا يصيبهم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 والله ربنا مش هيضيعك إذن لم يضيعنا مش ممكن تتعبله وينسهلك ربك كريم قوي بس انت محتاج تعرفه قوي لو تعبت في الخدمة وانت واقف ورجلك تعباك قل لها تذكري تورمت قدماه من طول القيام فقال أفلا أكون عبدا شكورا